فيه ربنا ربنا وصلي الله وصلي مبارك على الله يا محب الله عليه وسلم وبرك الله ورسول محمد وعلى بعد الله عليه ورحمته وبركاته ولا حديثه موصول الله حول في هذه المجموعة المباركة ونبدأ بالقراءة في تيسير الكريم الرحمن تفسير المنان المنام لشيخ عبد الرحمن المعصر السعدي رحمه الله تعالى فاقاموا بهذا الشكل وعفى عنه فالان باشموهن وبشروا حتى يتدين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الكسر ثم اتيتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وان انتم عاقلون في تلك كذلك يبينهم وآياتهم الناس لعدهم يتقون كان في أول فرص الثيان يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجناع وقلين لعد الموت الأكل والشوق والجناع وقلين لعد تحصل فحصلت المشقة للعظمين تقصف الله تعالى عنهم ذلك وأبراح في أيام الشريان الليها الأكل والشرب والجنع نعم هذا كان أول في كان إذا نام الإنسان فإنه لا يحل له أن يجامع ولا أن يأكل ولا أن يشرب ثم بعد ذلك حصلت الرخصة لما حصل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم مشقة في ذلك فرخص الله سبحانه وتعالى وخفف عنهم ونسخ ما كان بإباحة الطعام والشراب والجماع في ليالي رمضان نام الإنسان او لم ينم حل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم يعني معنى ذلك أنه كان كان ممنوعا كان ممنوعا نعم سواء نام او لم ينام لكونه يركانون انفسهم بترك بعض ما امروا به الله عليكم بان وسع لكم امرا كان لولا توسعتكم موجبا للاثم وعطى عنكم ما سلف من التخوض فالان بعض هذه الرقصه والسعه من الله داشق ان وقعاً وقبلةً ولبساً وعير ذات وبساهم أساتها الله يشهد المشقة تجلب التيفير حيث وقعت المشقه بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يسر ولقائل أن يقول لماذا لم يكن هذا التيسير من أول الأمر لماذا كان هذا التشريع الأول الشاف ثم بعد ذلك خفف إلى هذا الأمر نقول هذا ابتلاء لعباد الله سبحانه وتعالى وامتحان واختبار واشعار ايضا برحمه الله عز وجل عليهم فالله تبارك وتعالى حينما خفف استشعر الإنسان رحمته سبحانه وتعالى ولا يستشعر هذا المعنى لو كان هذا هو الحكم الايه الاصلي الاولي لكن الانسان لما يعيش مثلا مع هذا التكليف اللي فيه صعوبه وفيه شده ثم بعد ذلك يخفف الله سبحانه وتعالى عنه يفترش رحمة الله تبارك وتعالى به فالقاعدة المشكورة العامة الكلية المشقة تجلب التيسير، المشقر تجلب التيسير، نعم. يعني تخير من أول الإنسان لو بقى هذا التشريع الإنسان لو نام فلحل لو نجام ولا أني أكل ولا أني أشرب إذا نام خرخ أغلق على نفسه هذا. سيكون ذلك في من المشقة تبقى شهرا كمين طيب لقاء لم يقول في كفرة الظهار شرط الله سبحانه وتعالى حالة الصيام أن يصوم شهرين من سجعين من غير أن يمس امرأتها من قبل أن يتمنى وذا رمضان شهر واحد يعني رمضان شهر والله سبحانه وتعالى خفف فيه بالنسبة للايده فيجوز الإنسان أن يجامع امراته في ليلة رمضان إنما في الظهر أصبح الأمر شهرين ومع ذلك لا يحب له أن يجامع لا ليلا ولا نمر فلماذا لم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في الظهار لم وفي الصيام خفف مع كون المدة مضاعفه الجواب أحسنت أن هذه عقوب والاصل العقوبه الراحه لما احنا قلنا له صم جامع اعمل اللي انت عاوزه كان وكذا اذا بدلك ان تفطر يوما تفطر وبعوض بعض عوض بعد ذلك لا يتحقق الرضع بهذا ولا يتحقق ولا تتحقق العقوبه والالام بهذا انما الإيلام والعقوبه يتحققان بهذا التشريع ولهذا واحد بس لا يعمل كده أو اثنين والباقي يحصل وهو رجع بهذا إلا بعد شينما رقل جينه في قلوب الناس فلتكبت حفظاً واحداً الآن صائماً في كفارة ظهار ولا حتى في كفارة قتل إلا رحم الله سبحانه وتعالى يعني أنا ما أفقد قبلت واحد صين شهرين في كفارة ظهار أو صين شهرين سواء مثلاً من كل يوم بأسفار يأتي لهم اثنين ثلاثة يعني لو تحسب اي طريق من الطرق في مصر فتلاقي يوميا ما يتقلش على خمسة ستة سبعة موت على هذا الطريق ومع ذلك انت عمرك قابلت سائقا يصوم شهرين كفار قط او رجل يصوم شهرين كفار الضيار كله بيعدل الى مثلا المظاهر يعدل الى النفقة والإفعام والصهائق ولا يلقي بالها خاص شركة التأمين دفعت عنه ولم يستشعر بهذا للي يشعر يعني خطر وكمان يعني نخش أن يكون كمان شركة التأمين تستحدث قرارا بالصيانة عنه تمام يدفع الصيانة ممكن يدفع مثلا كل سنة تلتمت بعمر جنيه عشان لو حصلوا حاجة يبغى ضربه له وصوم عنه ويجيبوا ناس تصوم عن هؤلاء. لهذا يعني ما تحقق الرب تجد الناس الرجل يغير من كما يحل له كما يحيوه لكن لو ألزب الناس بهذا الزم رمضان الزم رمضان يعني تخيلوا ان رمضان سيام رمضان شهرين كم كان استشعار الناس يصوم يصوم كم سيكون استشعار الناس في علم ولكن الله سبحانه وتعالى فاوت بين ما كان عقوبة وما كانت شريعا أصليا أما ما كانت شريعا أصليا فمبناه على القدرة ومناسبة الإنسان فإذا حطر نوعه مشقة جاء التخفيه يعني خمس صلوات في اليوم والليلة ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان غير قادر عن الذهاب إلى المسجد مثلا فإنه يصلي في بيته إذا كان الإنسان مسافرا فانه لا يلزم ان يصلي في المسجد بل يصلي كما شاء في اي مكان الاربع ركعات خفيفة إلى ركعتين مشروع تشريع الجماعه هذا يخفف على المسلمين المشقة مشقه خمسة الجماعه خمس صلوات لما مشروع الصلاه في جماعه وجود الناس وهذا الجمع خفف على الناس ايضا تشريع رمضان على الأمة شهر واحدا هذا خفف على الناس كلنا ما يكون صنعين شهر واحد مع بعض هذا يخفف على الأمة أما إذا تجاوزت الحد وتجاوزت المأمورة وارتكبت المحظور فحين إذن سأت الإيه؟ العقوبة والراجع مثال ذلك النفس مع كونه طاعة العمل أن الإنسان حال نفسي لذلك فإنه يجد مشقة بلغة ومع ذلك نقول يجب عليك الزف يجب عليك الزف يجب عليك أن تغذي نعم وذكروا من أخياتها الله لكم أرينوا في مباشراتكم من زوجاتكم الى الله تعالى والمقصود الاعظم من الوضع وهو حصول الضرورية وأعساس فرض وفرض فوجته وحصول مقاصد النتاع وَمِنَّا إذا تمتع هذا إذا نواه الإنسان فإنه يؤجر عليه ولو كان في أصلي المباح فإن هذا المباح باتفاقه العلم ينتقل إلى مستحب إذا قصد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى وقد ينتقل المباح إلى الواجب، وقد ينتقل المباح إلى المحرم قد ينتقل المباح إلى المقهور على حسب ما يتعلق به على حسب ما يتعلق به فإباحة الله سبحانه وتعالى ليالي رمضان الجماع هذا الأصل في الإباحة لكن لو الإنسان استشعر وهو يأتي مراته في ليالي رمضان استشعر هذا المعنى معنى من فضل الله سبحانه وتعالى او من إكرام الله عز وجل له بهذا التشريع فحمد الله وأثنى عليه وقفض بهذا الجماع التقرب الله سبحانه وتعالى تحول هذا الأمر إليه إلى صاح سحون إلى صاح نعم. ومن حسب الله لكم لا يدخل قلبي المواتفة إلى أيام رمضان فلا إنني لكم عند أن تشتغلوا بها من الدرجة عنها وضريهم فالدرجة مدرة ولا يدخل قلبي إذا كنتم تدر. يعني إذا كان الله قد أباح ليالي رمضان الجماع فخذوا حذركم. إذا اقبلت العشر الاخير التي فيها ليله القدر فسن لكم الاعتكال حيث يحصل الاعتزال للنساء والقيام في المسجد وحتى الانسان نفسه فيه حتى لا يقترف ب الناس الدنيا ليحصن فضيله ليله القدر اما الجماع فما في مشقة لو حبست نفسك هذه العصر ليه؟ لأن هذه النسبة ستدرك بعد عند حضاثة صهر وعشرين يوم حضاثة 20 يوم إيه من تعود؟ فإذا جاءت العصر احبس نسبة على التماس ليلة القدر وإذا جاءت وحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقبل في العصر والأخير شد المئزر وايقظ الأهل وأحيا الليل شد المئزر قالوا هذا إشارة إلى اجتهاب الله عليه وسلم وكذا وقيل إشارة إلى اعتزال النسائد فكان مميس صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر انقطع عن الدنيا ولهذا الذي يعتكد ويداوم اقتصاد بالدنيا فإنه لا يحصل مقصود الاعتكاف الأكمل من هذا يعني داخل الاعتكاف ومعايا المحمون ويبشر تجارته واخد ملك ايوه حق ننزل اعمل سوره روح لفلان تعارض العلاقه كذا كذا الى اخره ما حصل محصول الاحتكاك ما حصل محصول الاحتكاك او يقضي الاحتكاك في القيل والقال و بين الاخوه فرصة في العشر ايام ضيع اي صح حياته وضيع اي صح حياته فرصه مشان نلتقي بعد ذلك لا العشر 10 هذين قطع الانسان للصراع فإذا كان ضغط أباح الجماعة في العام إلا أنه إذا جاءت العشر وتعارض يعني هذه اللذة وتحقيقها المباحة مع ادراك هذه الفضيلة لليلة القدر فلا تعطي اللذة حقا في هذا ولكن القطع إلى هذا الادراك الذي يقوت بالعشر الأخير لليلة القدر في العشري الأخير على الراجح من أقوال أهل العلم قيل في رمضان كله ولكن الراجح كما جاء في الأحديث الورد بسرحي في غريمة أن النبي قال انتمسوها في العشر الأخير وقال انتمسوها في لكسع لسبع لخمس انتمسوها في 27 على هذا الجمع بين الحديث كلها وأنها تكون في العشري الأخير قال العلماء بأنها تتحرك العشر كلها لكن آكد استحرر في ليال وطر وآكد الوطر آكد الوطر ما كان في ليلة السابع العشرين إذا تتحرك العشر ولكن آكد استحرر في الوطر من العشر وآكد هذا الوطر في ليلة السابع والعشرين وبهذا نجمع بين جميع الأحاديث الوالدة سواء في فضيلة العصر ولا في فضيلة الوتر ولا في فضيلة ليلة السابع والعشرين فنقول هذا انتقال من, الأكد من الأكدية فقط وإذا فمحل العصر ليلة القدر غير عصر ولهذا بعض الإخوة تجد عند الفطور في الليالي الزوجية في الليالي الزوجية في الليالي الشفر فإذا كانت الوتر استهل والليالي الأخرى لا يفعل في الاجتهاد لا انت كثير في العصر لكن اكد ما يكون من الايه من التحري خلال الالوث ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يخلط العشرين بنوم وطلاشط حتى اذا دقلت العصر شد من يقدروا ايقظ الانة الليل ما عندهش بايه نوم في العصر اخير ما عنده نوم صلى الله عليه وسلم في العصر كلها لكن آكد ليكونوا من التحرر في الوزر. نعم وكل وصرقوا حتى يتدين رئيس الخيط الأليم من الخيط الاسود من الفجر هذا وارح بالأكل والشرب والجماع وفيه انه اذا فأكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأت عليه وهذا حتى على وهل يدخل ما بعد الغاية فيها يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من خيط الأبيض من خيط الأسوار من الفجر فهل الإنسان يأكل فإذا أذى الفجر توقف أو يدخل جزء من هذا ثم أبيح يعني حتى يتبين لكم من خيط الأبيض من خيط الأسوار من الفجر فيدخل في هذا وبالتالي لو كان الإنسان مثلاً يجامع ولو كان الإنسان يأكل فأكثر الفجر يتوقف ويلقف ما في كم إذا كان يأكل أو يشرب وينزع إذا كان يجامع ولا يواصل التوقف يعني حال الجماع ينزع مباشره فإن بقي لحظة فإن في أنه يب أما صع مشرفة الأصل وكذا لكن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استله هذا طبعا دا إذا كان المؤذن يؤذن الأذان اللي هو يتبيّن له في الخيط الأبيض من الخيط الأسود منا الفجر أم هذا الأذان الموجود الآن اللي هو على يعني النتيجة والتقسيم وكذا فهذا مبنى على الضم هذا بنوه على الظن. لهذا العلماء يقولون أن الإنسان يمتنع، يمتنع. لكن إن حصل وشرد مع التكبير أو مع كذا فلا حرج ذلك لأنه بنوه على الظن وليس بنوه على اليقين الذي يكون في تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الـ من الفجر. وطبعا الخيط الأبيض من الخيط الأسود ليس الخيط حق ولكن مراده المراد علامة الفجر الصحيح نعم وفي دليل على استهلال انه اذا كثر شاك في طوع الفجر فلا باس عليه يعني حصل فجر الفجر ما طلع وشك في هذا فلو ان اكل فلو ايه اليقض فين اكل صح صيامه صح اذا شك نعم طيب قام من النوم قال من النوم وذهب المطبخ مطلق مباشرة وشارك يظن أن الفجر لن يعجب ثم لما نظر وجد لي ان أن الفجر أبدا من نصف ساعة فهل يقضي اليوم أم, أم لا يقضي ليه ولا يقضي ليه ع... اليقين عدم طبوع الفاتح ها اذا كان ايه ناسيا يعني ناسيا فهي ناسيا يعني هو سامع ونسي سامع الاذن ونسي ايه ايه تمام. ما يقولش بقى ناسيا نقول هذا الثالب هل تحرى ولا ما تحرى دام عملك دام على المطبخ على طول أكل أو شاء هل تحرّف لم يتحرّف وبالتالي إذا تبيّد أن الفجر في الصراع فإنه يقضي لأنه مفرّد لأنه مفرّد لخلاف الذي تحرّق يعني واحد آل فبصف الساعة لا الساعة أربعة وربع ببقى بايع عشر بايع على الأداء هي خمسة وربع مش أربعة وربع وده يحصل كثيرا حتى بعض المؤجنين يؤذن أحيانا يؤذن قبل الوقت بساعة ممتع اذا هو تحرك بص في الساعة لكن الشاب لما يعني تكون خمسة وروج أربعة وروج عنده فشارب عن الأربعة وروج شارب وأكل وأعد ينتظر وقاعد ينتظر الأذان فهذا تحرك لكنه أخطأ فهذا لا شيء عليه إن شاء الله أما الذي قام وشربه بشرة هذا فرق وبالتالي نقول يا قد هذا بخلاف من بخلاف الشاك أنا تحرى شوف في صحراء يطلع يطلع يطلع يطلع كذا كذا وعليهم الحديث عادي هذا أخطأ كما يظن هذا وحديث أسماء تحروا لكن ظنوا أن هذا الوقت باقي ولكن تبين عدم بصائف فالشاك وخلافه مع التحرر هذا يرفع الإنسان المواقدة فيه، إنما التصريف يلزم الإنسان فيه بالقضاء إذا فرض يلزم الإنسان فيه بال بالقضاء لأنه لم يقم بالواجب عليه نعم بدون وعي يعني بدون شعور يعني ما عرفش إنه شرب أو لا, لا لا إذا كان بدون شعور بحاجة ثاني بدون شعور لو عمل أي حاجة مش هيك اذا فرضنا يعني في واحد يقوم ومش حاسس خالص خالص قام شرب وكذا الجماعه اللي بيمشوا دول دي حاجه دليل مع وأنه نعم أيوة. وأنه مستحق على مستحق من المعنى نعم في قول تعالى وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الفجر من ضوء النهار فهذا فيه دليل على استحباب السحور للامر وكلوا واشربوا قد جاءت هنا بين استحباب السحور وانا ما بيننا ما بين صيامها وصيامها الحثاء اكله الصحر اكله ليه الصحر والنبي قال صحو في الصحو ايه بركه الاتباع وبركه التقوي وبركه التخفيف على الانسان زي ما قلنا الدرس الماضي ان المشقه لا تعمل في الامور الشرعيه بل الانسان يعمل على التخفيف والتسهيل وكلما عمل على التخفيف والتسهيل كان اقرب الى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يشق يشق على نفسه يعني واحد هنا أواصل أو أنا انا أولا فقال حاجة وسيطة عشان أشعر من الجوع نقول ليس هذا مرادا ليس هذا مرادا ولهذا لم يختلف أهل العلم في أن عدم مواصلة الصوم أنها الأفضل والأكمل لكن خلف في جواز الوصال من عدمه في جواد الوصال من عدمه إنما مثله في أن عدم الوصال هو الأفضل والعبد لا يدخل في مساله فيه الجواز من عدمه في مساله الاستحلال والاضر اذا كنت رجلا تريد الخير وكنت رجلا بصيرا بشرعك لا تدخل تدخل نفسك في حد اولا تشق على نفسك فيه وثانيا لا يخرج عن الشون يا جائز يا مكروه يا حرام هذا هو الوطل. يا جائس يا مكروه يا حرار. يعني أعلى درجاته إنه جائب إنه جائب لكن هل توجر على ذلك؟ لا لا توجر جائب ده هذا أعلى ما جاء في الأقوال أما تعجيل الفطر فهو الأفضل قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل سبحانه سبحان الله هذه الأصدرية هذه الأصدرية ليه؟ وأجعل شق على نفسي وأواصل ليه وشق على نفسي وأضرب هذا المستحب فهذه القضية مسلكية مهمة جدا يا الأخوة قضية مسلكية مهمة جدا ولهذا قاعده العلماء هنا قاعدة يعني في هذا أنه إذا تدافع المستحبات قدم الأعلى وإذا تدافع المحرمات أرتكب الأخف فالانسان يشوف أعلى ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى أنا تقرب الله المستحب ولا تقرب إلى الله بجائد يعني على أفضل ما يكون في الرسال قدم بالمستحف يبقى لا أتوقف لا أتوقف ولا داعي بأس إن أقول والله أنا واصل والنبي سفهمه واصل والنبي كذا زي ما قلنا إن الأحاديث هذه لابد أن تفهمه الصحيح النبي وصل آه لكن النبي إيه سكهئة نفسه هو قسف لا سكهئة فكيف تلحق نفسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وليهذا لنا الصحابه عن ذلك ولما أراده صار طمعا منهم في الخير واصل بهم كالمنسل له ولحجه من يقول بالجواب لأنه لو كان حراما ما واصل به وليهذا فهم الأحاديث اختلف بين العلماء النبي واصل والنبي يمنع والنبي يشدد صلى الله عليه وسلم والنبي يجوز من كان المواصلة في المواصلة الصحر لهذا اختلف النظر في هذه الأحاديث واكمل ما يكون فيه أنه على التحريم التحريم إذا كان ذلك يشق على الإنسان وإذا لم يكن يشق فلا باس بالمواصلة إلى الصحر أما وصل اليوم واليومين والثلاثه آه... فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا على الامه في ذلك نعم وفيه ايضا دليل على انه يجوز ان يدركه المؤجر وهو ضمن من الجناح قبل ان يعتصر وله حق يوم لان لازم اجابه الجماعه الى حقوق الفرد ان يدركه المؤجر وهو ضمن ولازم الحق حقا لازم نحق حق قال تعالى وكلوا اشربوا حتى يتبالى لكم الخيطة الأبيضة من الخيطة الأسوادي من الفجر والجماع وطالما الله أباح لنا الأكل والشرب إلى الفجر أو الجماع إلى الفجر فمعناه الممكن الإنسان يواصل الجماع إلى الفجر وبالتالي نصل حجونه بانه لأنه إمتى هاي هي اقتفل فؤاد الفجر وهو يجان ونزع يبقى اقتفل متى بعد الفجر يبقى من لازم إباحة الجماع إلى الفجر أن يصرح الإنسان جنبا فهل يصح الصيام الجواب يصح الصيام لأنه لا يلزم في الصيام للطهارة لا يلزم في صحة الصيام الطهارة لماذا في الصلاة أو. في الصلاة لازم تكون في انما في الصيام لا لكن ممنوع ان تجاه الممنوع أن تجامع لكن لو أصبح الإنسان جنوبا فلا فأس وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف شوية جنوبا كذلك المراه إذا انقطع دمها قضل الفجر مباشرة أجبر الفجر أن وقد انقطع الدم فهل تصوم أو ما تصوم تصوم وتغتسل بعد الفجر لتصلي فدل هذا على الطهارة ليست شرطا للصيام لي صحتي انما هذا في الصلاه هذا في الصلاه فهنا لازم لازم حق لازم الحق حق ولازم باطل باطل نعم بعد ازال ازاي اذا القطع وجب علي على طول اه وجب مع الاذان ينزل مع الأذان مع الأذان يجي ما فيش إشكال، ولا تقفنا، نعم، لكن إذا انقطع بعض الفجر خلاص لا يفتح صوم. أمم. ثم إذا طلع الفجر تتم الصيام أي النشاط عن الاستيقاظ إلى الليل وهو عروض الشمس. ولما كان إباحة الوقت في هذا ليست اباحه معامه لكل احد فان المعتكس لا يحد له ذلك استثناءه بقوله ولا تباشروهن وان كنتم عاكسون في المساجد اي وانتم مختصون بذلك ودلت الايه على مشروعيه الاعتكاف إذا يبقي الاعتكاف الجماع فالجماع يفصل لإعتكاس فلو كان إنسان معتكفا وجاب عمراته بطرا لإعتكاس لكن هل يأثم يعني الشيخ هنا يقول ولما كانت باحة وطف لا ليصيام ليس طيباحها عامل فيها فلو معتكف لا يحل له ذلك المعتكف لا يحل له ذلك فيعمل معنى ذلك هو جماع يأثم لو جمع في الاكثاث يا ترى ازاي الله دخلت العباده لها شروط معينه طيب هذه العبادة شروط معينة ولا جزء يخالف يعني اذا لو جمع يبقى وخلف ال يبقى يعني امم فسيلا ولكن ليس اثما ليه إزاي لما معتقد محرمة مشين هذا نهي هنا هو الأصل في عبادةنا مستحب نعم يعني هذا يرجع إلى الأصل فالأصل هي أن مستحب وبالتالي لو كان يعتقد واعتد فيها سنة فانه لا يأثم إذا كان يعتقد واعتد فيها فكذا معجبا كنفر أو كذا وعلم أيامه فانه إيه فانه يأثم لماذا هذا إذا كان ااا ال بالنسبة لصحة وطان الاعتكاف، لكن قد يكون الاعتكاف قد يكون التحريم يقال التحريم يرجع إلى كونه جامعة المسجد وأنه لا يحرم لي الإنسان أن يأتي في المسجد لذا قال تعالى ولا بَشُرُونَ وانتم عَاتِفُونَ فِي المساجد فالصوره الأولى متصورة ما لو كان الإنسان يذهب ليقضي حاجته كمكان النبي السلام يفعل يقضي حاجته فيه الإنسان يقضي حاجته في بيته يقضي حاجة في البيت ليس هناك مكان معاجد في المسجد فيذهب البيت يقضي حاجته فلما ذهب إلى البيت يقضي حاجته ليلا فوجد مرأته فجمعها لكن البطل لا اعتكاف ولا يعتبر انسان وياله لكن إذا كان يجامع في المسجد إذا كان يجامع في المسجد فجعلته ماطور في المسجد فجمعنا هنا يكون اثما لكونه جامعا في لكونه جامع في المسجد إذا هذا للمسجد نعم لا يصح القياس لا يصح القياس لان الحج هنا والعمرة لهما خصوصيه لا يشاركهما أي عبادة أخرى ولهذا أي نافلة لو خرج منها الإنسان فانه لا يأكل إلا نافلة الحج العمر هذا خصوصية الحج العمر في النافلة في النافلة في الكلام قال يجب عليه يعني إذا لا لا هذا العبارة ما يجب ما يجب لو الانسان عندنا فلف صون ثم أصه العصر أصه بعض الظهر أصه ولو لم يكن أي غر سوى إنه هو اشتهى طعام واكل فإنه لا يلزم بالقضاء ولا نعلم في ذلك مخالفا لا يلزم بالقضاء لا يلزم لكن احنا نقول له, له استشبابا نقول له للقوي سبحانه تعالى ولا تصلوا أعملوا لكن يأتم, يأتم يأتم يأتم وهو يفعل مستحب لا هذا يصد الناس عن فعل المستحب لكن كما قال الصائم فائمه أمير نفسه أو المتقوي أمير نفسه نعم نعم ولا تغشواهن وأنتم على حمولة المساجد أي وأنكم مفخصون جداية ودادت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو نظم المثل لبطاعة الجداية على مستطاعاً إليك نعم كلمة مشروعية الاعتكاف كلمة دقيقة للمشروعية عامل من أن يكون مستحب أو واجب، لأن الاعتكاف قد يكون مستحباً والأرض وقد يكون واجباً إذا أن الإنسان ألزم نفسه بذلك كما جاء في الصحيح لنا قال رضي الله يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صناعه في ليلة فممكن الإنسان يذب يقول إن نجح ابني سأعتكف خمسة أيام خمسة أيام فهنا يتعين عليه ما أعتكف يبقى الاحتكافه صار واجبا فكلمة مشروعية أعام من أن نقول ده مستحب أو واجب، فالاعتكاف في أصيمة مستحب وإنما شرع هذا الاعتكاف ليتخلى الإنسان أو ليخل الإنسان بربه سبحانه وتعالى لإقامة العبودية في هذه العشر وليدرك فيها خير ليلة في السنه كلها ألا وهي ليلة القادرة في خير ليلة في السنة في كلها نساء الله نزقنا وياكم فضله. قال وهو نزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى وانقطاع الله نزوم المسجد يخرج البيت فلا يستحل يتكثل في البيت تضلط المريض كان أخي محتفت كل سنة ولكن الأخ ده مرض ولازم الفراش فقال والله جعادها لكي محتدها أنا انا احتفت في البيت حدش يا جماعة يتليمنا ويقفر علي إلا بالطلب وصبونه يبقى كبا ويحرم على نفسه يمنع على نفسه الجماع وإلى ثرو ويعطي لبيتي أحكام الاتكاف هل يفرشوا هذا؟ الجواب ما يفرش طب المرأة المرأة التي استخب لها الصلاة في بيتها والصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد ولو كان المسجد النبي ولو وراء النبي فإن ترابها في بيتها أفضل فهل يطرى يا ترى يكون احتكافها أيضا في البيت أفضل يعني لا يصح أيوه ملف اذا اقولها عشان انا في كل مسجد اقولها في, في بيتها لا يصح المهم يعني في بيتها لا يصح يبقى البيت ليس يصح ايه مشلا ليه لأن افضل من هو انقطاع عن الخطر انما في البيت ما تحقق هذا المعنى ما تحقق هذا المعنى في البيت ما تحقق هذا المعنى والله سبحانه وتعالى شرط المسجد ليذكار فقال وانتم معتكفون في المساجد لكن الان العلم اختلفوا هل في جميع المساجد كلها اقيمت فيها الجمعه أم لا ولا في مسجد فيه جمعه ولا في المسجد النبوي والمسجد الحرام ولكن ثلاثة مساجد دون بقيه في المساجد كل هذه الأخوات قال لها العلماء وندع رئيس جراهير وهو الصحيح أن جميع المساجد تصلح ولو ولولا بيقار في الجمعة إلا أن الأخضر والمستحف أن تعتكف في مسجد فيه الجمعة حتى لا تضطر لأخروج لكن لو اعتكفت في مسجد جماعة جمع في جماعة لكن ليس في جمعة وخرجت إلى الجمعة وخرجت إلى الجمعة فإن هذا يكون خروجا للحاجة ولا في ذلك يبقى هذه الآلة دلت على مشروع الإفكاث ودلت على أن الإفكاث يتعين أن يكون, إيه؟ أن يكون في مسجد لطاعة الله تعالى تخرج بذلك ما لو حبث الإنسان نفسه في المسجد للعمل أو حبث نفس المسجد مثلاً للانقطاع عن الناس لضيقه النفسي لكنه بقصد هذه العبادة المخصوصة فليس كل من, من جلس في المسجد لأمر من المر يكون مسابق طيب سؤال هل الاعتكاف في المسجد يلزم مثلا أو يشرع مثلا الساعة والساعتين فإذا دخلت المسجد يقال إنوي الاعتكاف إنوي الاعتكاف أجلس مثلا من الأذنة الإطارة أقول مثلا إنوي الاعتكاف أو اجلس ساعه أقول إنوي الاعتكاف فهل هذا يشرع فعلا أم لا نعم ليه إزاي فلو اعتكد الإنسان مثلا يومين ثلاثة وأربعة نقول أنت مثاب على جويشك في المسجد متاب إلى جلسة الطاعة فأنت متاب بين الأذان والاقامه تجلس تقرأ قرآن أو كذا لكن نية الاعتكاف هذه الاعتكاف حبس مخصوص بشرط مخصوص فلا يلحق به هذا الأمر لكن إنت معزور إن شاء الله أنت إن جلست المسجد إنه بجلستك هذه طاعة الله سبحانه وتعالى لكن مسألة الاعتكاف وعدم هذه مساله أخرى ولهذا من لك مثلاً انت تتم بهذه الساعة الانتكاس، طيب واذا خرجت اثناء الساعة الى الشارع بطل اعتكافك كلما بطل اعتكافك هل, هل, هل هنخبع هذا للشروط الاعتكاف المعروفة فنقول لا ولكن يعني نقول لا لا تتفعل هذا ولكن وجودك في المسجد في هذا الوقت بفاعة الله سبحانه وتعالى انت مؤجرون على هذا ايضا من العلماء قالوا واختلفوا <أخم> هل يلزم في اعتكاف الصيام أم لا فإذا اعتكافت مثلا أنا نظرته اعتكف يوما وليلة فليتعين علي الصيام هذا اليوم ولا ما يتعين علي خلاف بينه العلمي ولا يترجح أنه لا يلزم هذا في الاعتكاف يعني أن تكون صائما لا يلزم هذا لأن عمر رضي الله عنه قال نظرته أن اعتكف ليلة فأجن له النبي صلى الله عليه وسلم وما قال له لانه تعلم عليه الصيام وقد جاءت روايه يوما ولن يمس صلى الله عليه وسلم الصيام نعم وفي ظاهر التعاريف نجد انما المساهد المعروفه عنده وهي ذات الصيام محمد والصيام نعم وفيه ان الوقع من مساهد الاكل تلك المجدرات وهو تحريم الاكل والشرب والجماع من وتحريم على ويل المعذور وتحريم على المحافظة ونحو ذلك من المحرمات الله من طيب هذا الرجل الذي عنده مرض لا يرجى برؤه ويفسر. ويطعل إذا جاء العشر يعتكف ولا ما يعتكف ها؟ يعتكف يشرع له الإذكاث يشرع له الإذكاث لو كنا قطيرا شرط في هذا لنقول خلاص نمتعش لكن يشرع له الإذكاث يشرع له الإذكاث يتحرك كما تحرك الناس ولا المرضى لا يعتكفون لما نكون حرام جزءا كبيرا من الأم، فالاعتكاف شيء لتحرى ليلة القدر ورسائل الصاعق وشرط أو الصيام شيء آخر خلوت الإنسان أفضى للعذل أفضى للعذل فإنه كذ ينذ ويشرع له تحرى ليلة القدر أيضا نعم. قول الله الذي حجها العذارى <تصفيق> ونهاه معنا فلو كان معتكفا فافطر لغير عذره يوما فسد الاعتكاف يعني معتكف ولكن افطر لغير عذره هل يفصل اعتكافه لا يفصل اعتكافه ويكون واثما بفطره لكن لا يفصل ايه؟ اعتكافه طيب معتكف اصبح جنبا مرة يسمع فجة المذج وصابات الجنابه ماذا يسمع يعني الساعة تيت على الصرش وينام مثلا من الساعة من بعد الفجر والظهر في الساعة تيت على الصرش ان شاء الله بالحدث فقال ماشي انا بقول ايه هاقوم على الصحة وكذا يغتسل فهل ينتظر الصحة وغتسل ولا يعمل ايه يغتسل مثلا يعني يطلع مباشرة طالما في المسجد وصابات الجنابه يقول اللي وصلت بقى مصرد يغتفل الآن رعي حمام اتفل الان الآن اغتفل الآن لأن المسألة الآن فعلقة بالإيه؟ بالمسجد ولا يصح الجنبي ان يمكث في المسجد إلا عاقب كبير اطلع يا الله الآن اغتفل وتعالى إيه؟ أكمل نومك أكمل نومك نعم رجول الله التي حدثت لابائه ونههم عنها فقال فلا تصادوها ابلغ من قومه فلا تفعلوها لان القربان يشنو عن فعل محرم بنفسه والنهي عن وسائل الموصله إليه نعم يعني ني عن القرب أبلغ ني عن فعل بل عن القرب ني عن وسائل فيكون الإنسان بينا وبينه يخول بالمحظور دون شاسع، وهو الوسيط. وفي هذا دليل على القائل المعروف عند العلم أن الأحكام أن المقاصد لها إيه؟ أن الوسائل أحكامه، المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الشريعة إذا حرم شيئا حرمه وما كان وسيلة له، وإذا أوجب شيئا أو جب وما كان وسيلة له. واذا استحب شيئا استحب وما كان وسيله به فالسواق مستحب إذا الشراء بذل المال في شراء هذا مستحب نعم والعرض مأمون بصوت المحرمات والبعث منهن غايه ما يمكنه وصوت كل سبب يدعو اليه واما الاوامر فيكون الله فيها تلك الله فلا يبقى في المحرمات فلا تقربوا هذا في المنهيات وفي الوجبات فلا لانك انت ملتزم بها لا تتركها وانما فنان لا ترتكب نعم وهذا في القاعده المكسيكيه ان الانسان في المحرم ما ينتظر حتى يقع ويلابس الامر ثم ينتهي ولكن يستعجل وسائل، فما يعتد الإنسان بوسائل الزنا حتى إذا تمكن من الزنا قال إني أخاف الله، لا من أولها أصلاً لا تكى الوسائل لأنك لا تصدق، لا تضمن نجاح، وما ينبغي الإنسان الذي يثق نفسه يثق الم... بنفسه في المنهج الذي يعجز الإنسان عن أن يبتعد عن هذا المنهج. المنهي. فانت من أولها ابتعك ولهذا قال تعالى فلا تقربوها من النظر من الخلوة من المصافحه من من إلى آخرة لا تترك نفسك حتى إذا وقعت في المحظور قلت الله أنا متيقع أن أعينك ابتزام انا عندي أنا لو وضعوني بين ألف امراه ولي منه لا لا بنفسك، نفسك أو أنا لو عرض علي من الأموال ما عرض فإنني لا افتحك. لا تأتي عملاً فيه الرشوة تحيط بك من كل مكان ويعرض عليك أمور في بعض الناس مثلاً ممكن يعمل في أماكن يعني آآ آآ آآ أماكن راقئ جداً بمعنى أن الرشوة بالشنط مش خمسة جنيه يعني ما أنا مش جدان لنشي في خمسة جميع ولا ورق بحمطور ولا مش عارف ايه المعشرين لا دهه بالشنط يعني التوقيع بالشنط استراض وتصدير وحدات كبيرة وخدمات فانت طيب شوف لك شغل ثاني احسن ما تقولش والله لا اقدر انا ولا يهمني حتى لو حطوني في اي مكان وين استطعت ان تبتعد عن هذا العمل تبتعد عن هذا العمل في ايه هتفتح محل مثلا في شارع كله فساد بلاش تفتح محل في شارع فساد تقولش والله واثق من نفسي وما ما يكن حتى لو المرء عرض علي لا ابعد يبقى الاصل بنيات ان الانسان ايه لا يقرب لا يقرب نعم فإذا اي يبين الله لأذى من الأحكام الصادقة أتم تدريد وأوضحها لهم أكمل إضافة يبين الله آيات للناس عندهم يتكون فإنهم إذا كان لهم الحق والتبعون وإذا تبين لهم الضارة والاجتمادون فإذا والذي قام والذي عَلَى على وقت الجنب لانه محرم ولو عرف الاخرين من الغريبه فعل اذا الله من الناس اياته لم وَلَا لهم فَكَانَ ولا حجه فكان ذلك سببا للتقوى. فدل هذا ان الجاهل عذ ولا كان والجاهل بالأثر المترتب على الحكم فإن جاهل الحكم فإنه لا يوافق، أما إذا جاهل الأثر المترتب على الحكم الحكمة معين للحكم، فإنه يترتب لواصف ويترقب عليه هذا الإيه الأثر، كما مثلا يعلم حرمة الزنا، إذا كان محصنا يعني حرمة الزنا، لكن ما يعلم إنه حج الزاني المحصن الرجم حتى الموت الرجم حتى أنا مجنون أنا مجنون يعني أنا لو اعلم إنه الزاني المحصن إذا زانت رجم حتى الموت لو كنت على ماذا اتي امرأة الله لو تعلقت سبيرة خلصة لا يمكن مستحيل أو يقول واحد أنا لو جمعت مرأة في ناري رمضان أصوش يا رئيس لي يعني أصبح كلها تعتقل ثلاثة عشر أصبح أبقى مجنون لو أنا علمت هذا وآتي برأسك أنا كنت فقر متأكد حرام بس وقت اليوم نقول له بس طالما انك علمت علمت الحكمة يبقى حصل منك تعجل تعجل يبقى نعاقبك عاقبك ونرضعك بهذا التعجل لشان كده نقول يا جماعه يا إخوة يا من تصعدون المنابر الناس في حاجة ماسة إلى معرفة أحكام الشرق معرفة أحكام الشرق إحنا لو عرفنا الناس أن المظاهر اللي يقولوا زكوا أنت عماية زيومي زي لو أنه عصوم شرقين متبعين أنا عادي يبقيني أن كثير من الناس سينتهي عن هذا يعني ممكن أقولك أطلعها ومخلص شرقين متبعين يعني اطلع أول عماية بدلا من أن الواحد في الوقت عمال على عمال والبطال تحرم زي يوم زيوم تحرم عماية زي يوم. برضه لو الناس دي الاحكام دي الجماعه في شهر رمضان الجماعه في مهار رمضان لو عريف متجوز ليله رمضان وانت عرفت وخلي بالك لو جميع هتصم عن اليوم ده شهرين متتابع ايه هو يوم رمضان هيقول لك ايه من قصيرك روح عند قرايبك ليه بعد رمضان انا ما استعداد لانها لان انا هضمن نفسي هذا لو ليله رمضان لا اضرب مع نفسي ولا في نفس الوقت اقضى رسول شهرين و سبعين او يأجلوا عشان كده ما فيه الزرق رمضان وخبت فالناس يا اخوان لو عرفوا هذه الاحكام لا حصل لهم مراجع فالناس حاجة ماسة الى معرفة الاحكام صحيح انه تبقى صعب عن منذ عشان الناس طبعا متعودة ما يعني عايز رقائق وعظات وكذا وده الأصل في الخطبة لكن لو كان الناس يأتون إلينا في طوال الأسبوع نعلم... نعرفهم هذه الأحكام لكن الناس لا يكون لنا في الجمعة. واللي والذي نتعاوذ ويعرف لا يأتي إلا في الجمعة لا يأتي إلا في الجمعة لهذا لابد نعلم بتبيين الأحكام الشرعية في البيع والشراء والنواريث والنكاح وأحوال النكاح كل هذه الأمور نحن الناس بها على المنابر حتى يكون الناس على على وعي بهذه ولا نجأ الخطوبانا كلها في المواعظ الرصائف وكذا فنكون جميعا يعني عملات مختلفة أو أوجه مختلفة لعملة واحدة لعملة واحدة لا نهدين في تميز تمييز في إظهار هذه الاحكام للناس حتى يعلم الناس هذه الاحكام يعني لو عالم الناس بالطبع بالثلاثة على قول جمهور العلم يقع ثلاثة انت ما عرفتش كده هو طول عمره يحب الطواب الثلاثه وما يعرفش الثلاثة ممكن تكون ثلاثة مثلا فلازم تعرفه الحاجات دي لازم الإنسان يعرف الامه بيها